إِلَّا اللَّهِ وَلَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْهَدْيِ وَلِلْقَلَائِدِ وَلَا, ولا, ولا آمِنِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ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 ل اللهَّه شَذيدُ الععقاابَ حُلّمَ تَعَلَكُم المَيتَةُ وََّمُ وَلَحْم الْ الخِزير وَمؤُهِلَّ لِويِرِ اللَّهِ بهِهِ وَْمُن خَانقَة وَمَقُودَةُ والمتَََّةُ وََّ قحَة وَمَا أَكَلَ السَّب إلاا ماذَكَيتُمْ.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 اليَوْمَ أكمَْلتُ لكمْ دينينكُم وَثمَمْ تُ عَلَيكُمْ نعمَّتِ وَرضيتُ لَكُم الإِسلَ مَدينين فَمَن الطّرُوَ فيِي مَخْصَاتٍ غيرَ مُتَجان فِي الِِفْمِ فَإِن اللهَّه غَفُور رحيم يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا الله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 أَو لا مَسْتُمِّسَ أَفَلَم تَجدوا مَا فَتَيَم م مُصَعِيدَ طَيبَ فَمسَح بوجوهِكُم وَأَيدكُمْ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا إعْدِلُوا وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 وَتَّكُم اللهَّهَ وَعَلَم اللهَّ فَدْلِييَةَ وَكَّلِمُؤِّنُ وَلَ قدَا خَدَ الللهَّهُ م فَقَبَنِي إسْر إلَ وَبَعثْناَا مِنْهُ مسْنَّ يعَشَر نلَقِيبَاب وَقَالَ اللهَّهُ إِ لمَاكُم لإِن أَقَْتُ مُ الصَّلَةَ وَآتَتُ مُزَّكاتَ وَآمَتُ بِرُسُل وَعَزَّرتُمُهُم وَزَّتُمُوم وَأَقَرَدُّمُ اللهَّه قَرضًا حَسَنلَأكَِّرًا عَيكُم سَيّ لَوْ كَثُرْنَا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 وَمِنَ الذيَّذ نَ قالَاوا إ نَصَارَ أَخَلنَّ مِثَوقَهُم فَنَسُ حَظًَّا مِنْ مذُكِرُوا بِهِ فَغْرَنَ بَيْنَهُمُعَدَاوَتَ وَْبَو الضَّ أَ إِلَ يَمِ الْ القِيَامَ وَسَوْفيُونَِّأُم اللهَّهُ بِمَا كَلُ يَصنَّعُون يَا أَهْل الكِتابَابِ قَدِجَ أَكُمْ رَسُول نَا يُبَيلُ لَكُمْ كَفيرم مِمَّ كُ تُمْ تُخفُونَ مِنَ الكِتابَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَفير قَدجَأَكُمْ مِنَ اللهَِّ نُرُ وَكِتَابُ مُبِ يَهْدِ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ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 مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وإليه يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ان تقولوا ما جاء انا من بشير ولا نذير فقد جاءكم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 وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْقُدُسَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 دخولها ابدا ما داموا فيها فذهب ان تو ربك فقاتل اننا هنا قاعدون قال ربي انني لا املك الا نفسي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرومة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 لَإِنْ دَسَوْطَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاصِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَتُوبُوا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 فبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَدْحُثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأَوَالَي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ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 يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطْعُ أَيْدِيِهِمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه فمن تاب من من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم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 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ يَأْكُلُونَ لِسَانَ السُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَحَكٌّ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين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 وَكَتَبَنَا عَلَيْهِم فِيهَاََّّ فْسَبٍَِّ فْسِ وَْعَينَ بِالْعَعينِ وَْأَ فَ بِالْأَ فِي وَالْأُذُونَ بِالْأُذُونِ وَالسَِّ بِالسِِّ وَالْجُروا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 وقفينا على آثانهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل وَآتَنَاهُ الإجِلَ فِيهِهُ دَوْ وَنُورُوا وَمُصَدِّ قَلِّمَا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوورَاتِ وَهُدَو وَمَا وَعِبَةَ للِمُتَّقين وَحكُمْ هلُ الْ الإِ جِلِِ بِمَا زَلَ اللَّم فيِي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 بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله جَلَكُمْ أَُّ تَ وَاحِدَكَ وَلَ يَدَلَُكُمْ فيِي مَأَتَكُمْ فَسْتَبِكُ الخَرَات إى اللهَّ نَُكُمْ جَمعَ فَيُونَّكُم بِمَاكُ تُم فِي وَأَنحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ صِيبًا بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَخَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ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 يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِمْ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 وَقَالَةِ الَهودُ يَدُ اللهَّهِ مَوْلُول غَُّتْ أَذِيهِم وَلُوعِنُوا بِمَا قَاُون بلَلْ يَدَهُ مَ بَسُ قَتَانِيي فِ قُكَفَ يَشَ وَلَا يَزيدًاَّكَثيرُم مِنهُم ما لا اله الا انت ربك طغيان وكفر والقينا بينهم العدا والبغضاء الى يوم القيامه قُمَا أَوْ قَدونَ رَلِحَر بِأَطُفَلَ اللهَّ وَيسعونَ فِي الأرض فَسَادَ واللَّهُ لا يحبّ مُفْسِدينين. وَلَوْأَنّ هلَ الكِتابابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْكَ الصَّرنَا عَنْهُم سَئاتِهِم وَلَ أَد خوناامُم جََّّاتٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ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 وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ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 لَ قَدأَ خذنَّ مِيثَا قَبنِي إرائلَ وَأَسَلن إلَْهِ نُسُولام كُ مَا جَ أَهُم رَسُولٌ بِمَالََهُ أَ فُسُمم فَرقَ كَلَّبُ وَفَر قََ قُتُلُون وَحَاسِبُوا أَنَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُو وَصَمٌّ ثُمَّ تَبَدَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَمْعًا وَصَمًّا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وَمَا لِلَّهِ إِلَٰهٌ إِلَّا هُوَ وَإِلَّا يَمْنَعُهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَّنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بَنُو مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَتَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ اُنْظُرْ أَنَّا يُفْكُون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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لِسَانِ داود وعيسى بن مريم بِمَا بما عصوا وكانوا يعتدون لَا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا تَرَكَثِيرا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ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 لا تَجِدَنَّ أَسَدًا نَّاسِعَ عداوةٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَن تَجِدَنَّ أَكْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إنا نصارى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 يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ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 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يدد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم Kõthalik yubayinu Allah lakum áyatih lakal kum tashkurun Yaa eiua eladzine ämenu, innama الخamru, والmeisir, والأنصab, والأزلام ridisun min armeni الشيطان, faditnibuohu lakal kum انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله و عن الصلاه فهل انتم من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 وَمَنْ عاددَ فَيَ تَقِمُ اللَّام مِنْ وَلهَّهُ عَزِيز دُ تِ قَام وَوحِلَّ لكُمْ صَييدُ الْ البَحْرِ وَطَعَامُومَتَ عََّكُم وَلِ السَّيورَةِ وَحُللِمَا عَلَيكُ صَييدُ الْبَرمادُ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 ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ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 مَا تَأْتِي عَلَى اللَّهِ مِنْ دَهِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ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 فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم فَيَكُونَ سِمْعَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أيمانهم.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 وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْكُمَّ وَالْأَدْرَاصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي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 وَإِذ أَو حَتُ إلى الحَوَرينَ أَن آمِنُوا بِ وَدَِسُونقالَاوا آمَن وَشْحَدْبِأَ نَا مُسلِمون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 قُلْ مِنْهَا وَطْمَأِنَّتْ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَ وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ إِنَّا رَبَّنَا أَنزِلَ عَلَيْنَا مائدة السَّمَاءُ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ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 تَقُولُ تِلْكَ النَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ علمته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 أَلَمَّا مَاتَ وَفَّيْتَنِي كُنْتَ تَرْقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ